الذين اتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونوا من منترين ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا ان والله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه لحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون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 وَلِيُعِظَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ما لم تكونوا تعلمون ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه <تصفيق> ان الله مع الصابرين